فقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء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 ذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا ولكن دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشوا ولا مستانسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا 124. ونسيحوا أزواجه من بعده أبدا 125. إن ذلكم كان عند الله عظيما 126. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما